واجب في الحج وعلى من يجب الحج هو احد اركان الاسلام وما بانيذ العظام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت الحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فرض الله غني عن العالمين اي لله على الناس فرض فرض فرض ايت على الناس وارض واجب هو حج, هو حج البيت لأنه ك... لأن كلمة على بالإيجاب وقد أتفعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فسمى تعالى تاركه كافر وهذا مما يدل على وجوبه أ... وآكديته فمن لم يعتقد وجوبه فهو فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمفسدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الحج هو الكصد أي كصد البيت لأداء النسك من استطاع إليه سبيلا قلقه الله عز وجل بالاستطاع لأنه يؤتى إليه من اماكن بعيدة فمن قدر قدرة ذاتية ومالية وحصل على امن الطريق فانه يجب عليه ان يؤدي هذا الفرق ومن ووصل له عائق من هذه الثلاث اما عدم القدر الذاتية كالمريض والمشلول وما عشرى ذلك واما عدم القدر المالية كالفقير واما فعدم امن الطريق بان تكون الطريق مخوفه ويمنع الوصول اليها الى البيت الحرام ففي هذه الحالة لا يجب الحج أيوة لا يجب الا بهذه الثلاثة الشرق الشرق الاول القدرة الذاتية الشرق الثاني القدرة المالية الشرق الثالث أمن الطريق نعم طوله هو من كفر فإن الله غني عن العالمين الكفر هنا قد يكون كفر مخرج من الملة ووجهون وجوب الحج أو غيره من الفرائب فمن جحد هذا الواجب وما أشباهه من الفرائب فإنه يعتبر قد كفر كفرا خلجه من الإسلام لكن إذا كان مقرا بوجوبه وهو قادر ولكنه تكاسل أو بخل أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحالة, الحالة يكون الكفر من كفر دون كفر من كفر دون كفر يعني من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة نعم وقال تعالى لخليله وأذن في الناس بالحج وللترمذي وغيره وللترمذي وغيره وصحّعه عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زادا وراحلة فتبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوجيا أو نصرانيا وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس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 يعني دخل فيه الاستطاع الذاتية والاستطاع المالية بحيث يستطيع على نفقة الحج ذهابا وإيابا وما يتركه لآله من نفقة نعم هو أمن الطريق ينضاه إلى ذلك أيضا نعم والحكمة في, الحج والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله ليشهدوا منابعه لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام الى قوله ثم يقتم اليقتم اليقتو ثم يقتو تفتهم. ثم ليقضوا فترهم وليقفوا و... ولي وليوفوا ونذورهم وليتقوا بالبيت العتيق نعم فالمنفعة... فالمنفعة من الحج ترجع... ترجع ترجع للعباد ولا ترجع الى الله تعالى لانه غني عن العالمين فليس به حاجه الى الى الحجاج كما يحتاج المخلوق كما يحتاج المخلوق الى من الى من خصا قصر... الى من يقصده ويع... ويعظمه بل العباد بل العباد بحاجه اليه وهم يطلبون يفتدون وهم يفتدون يفدون... يرجدون اليه لحاجاتهم اليه لحاجتهم لحق اليه ويريد هنا تعديل وجود الحج بالمنافع هذا ظاهر من الآية ولكن الأصل بذلك أنه تبكير بمواكه عباده الحنفاء أهل التوحيد إبراهيم وبنيه فإبراهيم الخليل الذي كسر أصنان قومه لأنه أنكر عليهم ذلك ولسبب ذلك ألقوه النار انتصار الجهال أجيب. قال الله عز وجل للنار كوي بردا وسلاما على إبراهيم فكما قال الله عز وجل كانت بردا وسلاما عليه وخرج منها مرفوعا الرأس فعرفوا أن الذي حماه من النار بابر على حمايته فلم يقربه احد بشهر ومع ذلك لما خرج باب الملك وحصل بينهم الحوار حيث ان الملك يقول هو رب اهل مملكته فبال له ابراهيم عليه السلام. ان الله يحيي ويميت. قال انا احيي ويميت. فدعى باثنين وجب عليهم القتل في قانونهم. فقتل احدهما وترك الاخر. قال اذا احيته اذا قال له عليه السلام ان الله يأتي بالشمس من المجرب فأتي بها من المغرب فبهد ذا الذي كفر ذلك حاجة هو يوجته وابن اخيه والمهم انه في الاخير بعد ان لعن في قال انه هو عمر مئتي سنة رحيم عليه السلام وبعد أن حوالي ثمانين سنة أو أكثر من ثمانين بعد ذلك عبته زوجته جريتها لأن الله سبحانه وتعالى يردقهما ولد وكونه في بلاد الناس و بلاد الغربة وهو بحاجة إلى أولاد يعينونه ما حصل له ذلك رزق من هاجر إسماعيل عندما يعني وهمنا له وقال له تسرى بها تسرى بها فحملت ولدت إسماعيل لما ولدت إسماعيل حصل بينها وبين سيدتها شيء من الغير وال... فأمره الله عز وجل أن يذهب بحاجر وابنها إسماعيل إلى محل البيت الحرام ذهب بهما وتركهما هناك تبعت وتقبول إلى من تتركناها هنا وهو لا يجيبها وقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا فلما نفد عليها الماء ورأت ابنها يتلوأ يعني انشغلت لا بد تنظر حل ترى أحد ووقفت على الصفا لم ترى احد ثم ذهبت ووقفت على المروة ولم ترى احد ثم هكذا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم انها عندما تنزل في الوادي تسحى سعي المجهود وترفع نرحى وفي المروة السابعة سمعت صوتا من عند ابنها فجاءت واذا جبريل عليه السلام قد بحث بجنحه فخرج الماء وفي المرة الاخرى جاء اليه لان اصائم جاء إليه جاء إلى ابنه وقال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك يا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني شاء الله من الصابرين فالمهم أن الحج هو تلكير من مواقف هؤلاء الناس الذين يعني كانوا ويعني كأمة في التوحيد فعند ذلك شرع الله الحج في هذه المواقف في هذه الأماكن تذكيرا بأولئك ليتذكر الإنسان مواقف أولئك القوم إبراهيم وبنيه و يعني يكتدي بهم في توحيد الله عز وجل نعم والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والذكاء والصوم لأن الصلاة حماد الدين ولتكررها باليوم والليل امس المره ثم تكر كونها يكونها يكونها في كونها قرينه قرينه لها في كثير من المغاضع ثم الصوم في تتكلي كل سنه وقد فرض الحج في الإسلام سنه تسع من الهجره كما هو قول الجمهور ولم يحج النبي ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا حجه الا حجه واحده هي حجه الوداع وكانت سنه 20 من الهجره واحتكم الرسول صلى الله عليه وسلم اربع عمر القول الصحيح أن الحج وجب في سنة ست أنزل الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولكن تنفيذه لم يتم إلا في سنة عشر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حج في ذلك العام المشركون اشتركوا يعني مع المسلمين لكن في السنة التاسعة ارسل النبي صلى الله عليه وسلم افا بكر وابسل بعد وعلي بن أبي طالب وابسل معه جماعة من الصحابة لمادون ان يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت الرياء ومن كان له أجل فأجله إلى أربعة أشهر هكذا ف كانوا يؤذنون في الحج ببراءة ثم بعد أن المشركون من دخول المسجد الحرام عند ذلك وكادت توعب أوعبت الجزيرة العربية كلها على التوحيد عند ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق من عمره بعد أن وقف بعرفات إلا 93 يوما ثم توفي صلوات الله وسلم عليه فهذا القول هو صحيح أن الحج وجب للسنة السادسة ولكن تنفيذه لم يكن إلا في السنة العاشرة وقع شيء من التنفيذ في السنة التاسعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة نعم المقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البطاع التي امر الله بعبادته فيها قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروى لإقامة ذكر الله هذه الواجبات شرعت كما قلنا تذكيرا بعباد الله الموحدين وهي مع ذلك يعني يعمل فيها بذكر الله سبحانه وتعالى نعم والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام وهو فرض في العمر وهو فرض في العمر مرة على المستطيع وفرض كفاية على المسلمين كل عام وما زاد على حج, وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين وهو تطوع وأما العمر فواء واما العمره فواجبة على قول على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل دم سئل دم سئل هل النساء من جهاد هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه أحمد ومن ماجد باسناد صحيح وإذا ثبت وجوب العمره على النساء فارجاد اولى وقال صلى الله عليه وسلم للذي للذي الذي س... فقال ابي ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجه والعمره ولا الطعم فقال حكم ولا الطعم ولا الضحى ولا, ولا الضعن. ما هو الطعن يا عني عن السهر فال... يقال لل الراحلة الضعينة فلما كان النساء عندما يسافرنا لابد ان يركبنا الابر ايضا سميت المرأة ضعينة نعم فقار حج عن ابيك واعتمر الله الخمسة وصححه الترمذي فيجب الحج والعمرة على المسلم الحج والعمرة هل يجب الحج والعمره على المسلم مره واحده؟ في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم: والحج مره فمن الحج مره فمن زاد فهو تطوع" رواه احمد وغيره. والصحيح مسلم وغيره. عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ايها الناس قد فرض عليكم الحج بحج فقال رجل: كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم متنع أن يقول نعم حتى لا تجب ولو وجبت ما استطاع الناس يقول نعم نعم أهل مكة هل عنده ممرق أهل مكة المقصود بالعمرة زيارة وأهل مكة ليسوا بحاجة إلى الزيارة هم آل البيت لكن عليهم أن يخرج الواحد ويطوف في البيت مثلا نعم ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ويأثم, إذا ويأثم إن أخر بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما ي... ما, يعرض عل... ما يعرض له رواه أحمد وإنما يجب الحج بشروط, بشروط خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فمن توصفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج نعم ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس عرضنا ان الاستطاعة تعم ثلاثة امور الاستطاعة الذاتية الاستطاعة المالية ومن الطريق نعم أيوه. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولكي أجر رواه مسلم وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ, إذا بلغ واستطاع ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك عمرته انضطط كذلك عمرته لم يكن ان الصدي فحج مع وليه وفي يوم عاصا اذا كان احتلم فانه تجره عن حجه الاسرام اما لو انه نزل الحجه بالعرفه وما ادى أن انتي عرفه ذهب الى مزدرفه ونام واحتضر فان حجه يعتبر ناغله وليس بفريضه مفهوم هذا نعم هذا رصيد دون التمييز عقد عن بدء اعتكاف عمره وعمره الاحرام عقد عن الاحرام ويه باني نذح عن وتجنب فقط ويجنب المحرمات ويطوف ويسعي ويطوف في عرفه ومزدلفه ومنى ويرمي عنو الجمرات وهو كان صدي مميزا نوى الاحرام بنفسه فنوى الاحرام بنفسه بابن وليد ويؤتي ويؤتي ما يعلم ولي يقول قل كذا قل كذا نعم قدر, قدر عليه من مناسك الحد وما عجز عنه يبعده عنه ولي كرمي الجمرات كرمي الجمراء. ويطاف وهو راكبا او محمولا ان عجز عن المشي ويطوف ويطوف وهو يسعى اول يطاف ويسعى ويسعى ويطاف ويسعى نعم ويطاف ويسعى به راكبا او محمولا ان عجز عن قال لي <تصفيق> وكل, وكل ما امكن الصغير مميزا كان او دونا فعله بنفسه كالوقل كالوك, والنديب الذي ما في عرفه بمعنى انه لا يصح ان يفعل ان يفعل عنه لعدم الحاجه لذلك وي ويجتنب, ويجتنب, ويجتنب في حد في حج ما يشتري بالكبير من المحظورات يعني مثلا الطيب تغطيه الراس المخيه هذه لازم يجتنبها الكفر الكفر يجنب هذه الامور نعم ليش نعم يورث نعم ايوه والقادر على الحج هو الذي يت... هو الذي يتمكن من ادائه من ادائه جسميا وماديا بان بان يمكن بان يمكنه الركوب ويتم بان يمكنه الركوع ويتحمل السفر ونجد... ويجد... ويجد من المال من المال يكلفه بالنفقه والنفقه تكفيه ذهابا وايابا ويجد ايضا مالك ابناؤه ومن توجمون نفقتهم, نفقتهم الى ان يعود اليهم ولا بد ان يكون, بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه وبشرط ان يكون طريقا يكون طريقه الى الحج امنا على نفسه وماله قد عبرنا قد عبرت لكم انه يشترط القدرة الذاتية والتعبير بالقدرة الذاتية عن قدرة الحاج على الوقوب او المشي حتى يستطيع ان يصل والامر الثاني قيرا القدرة المالية وكلمة الاستطاعة فعم الأمرين من استطاع إليه سبيلا فعم الأمرين القدرة الذاتية والقدرة المالية والقدرة المالية لابد أن يكون قادرا على السفر يعني قادرا على مؤن السفر وقادرا أيضا على إعطاء أهله نفكتهم إلى أن يعود نعم، فهذه من الشروط ويضاف إلى ذلك أمن الطريق كما قلنا نعم. يا شيخ، التحلل يا شيخ من أهل الأموات الجمعيات يا شيخ تأخبات هذه مم. كيف يا شيخ؟ هل يجوز شيخ حجب أبرمان؟ ليه زمله نعم، بأيه. يجوز ويجب عليه أداء حقوق الآخرين نعم. فان قدر بماله دون جسمه بيان كان كبيرا حريما او مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برقه فان قدر فان دون جسمه بيان كان كبيرا حريما او مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برقه لز... لزمه ان يهزمه ان يقيم ان يقيم امره ويعتمر حج ويعتمر الاسلام من بلده من من بلده او من او البلد الذي ايسر ايسر فيه لا الله رو رو رو رو رواه ابن عطاء رضي الله عنهما ان امره ان امرات من فتعا قالت يا رسول الله ان ابي ادرك تركاته الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله فاقضى حج عنه قال حج عن متفق عليه المهم ان العاجز يعني عن الركوب يجوز أن يحج عنه إذا كان به آهة لا يستطيع أو لا يرجع بره يعني كده مثلا ما شوى ذلك يلتحك بذلك أيضا المرأة يكون عندها مال وليس لها محرم هي أبي الحابة تقيم من يحج عنها وفيه بعض الناس يقولون لا تحج مع النساء مجموعة النساء الأمينات لكن الحديث يمنع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة وفي رواية يومين وفي رواية ثلاثة ايام في رواية يوم وفي رواية الليلة الا مع ذي محرم الا مع زوج او ذي محرم فاذا لم تجب لا زوج ولا ذا محرم فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تنيب أن يحج عنها إذا كانت غنية بالمال ولا يجوز لها أن تحج مع النساء كما قال بعب الفقهاء وكذلك بعب الناس يقول آآ أن المرأة إذا أرادت أن تحج وليس لها محرم يعقدون لواحد عليها عقد جلالة على ما يقولون ويحج بها هذا العقد الذي يقال له عقد جلالة يعني يحج بها وما يحل له أن يلمسها أو يعني يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته لأنه ليس المقصود من العقد هذا إلا استحلال أنه يسافر بها وهذا أمر لا يجوز فالعقد إما أن يكون مقصودا به النكاح المستديم فهو يكون مجيزا للعشرة وذيرها اما اذا كان بهذا المقصد فهذا المقصد باطل فلا يجوز اي يفعله احد نعم هذا الشيطة حصلة لي على ضعو الحجة لا نعم نعم مخجع الحجة مرعبلا بحرم ايه الحجة مرعبلا بحرم حكم حياء صح بس اليقبل منها الجواب الله أعلم إنما يتدبر الله من المتقين وقد رأينا ولمسنا من الأسئلة التي قدمت لنا أيام كنت مشترك أو أيام كنت أشترك في الأسئلة وعيه تاتي أسئلة يعني كنن على ان الشرع ما اوجب ال الولي او المحرم يعني المحرم او الزوج في السفر الا لحكمه عظيمه من دونك هنا هذا امرأة حجت من اسكندريه الابن له او من المغرب حجت مع ناس من معارفها وصلت وصلوا الى جده الى مطار جده وهو كيف يعني كانها ذهبت للحمام ما ما شو تركوها لابوا للمدينة وهي بقيت تبكي يعني تدور وتبكي أخيرا يعني مسكوا الشرطة اللي هناك وكذا وسألوها وتعرفوا على يعني المطور على المطور. فأرسل المطوف سواك وجاء وأخذها ورحبها فرقع المحذور الذي هو الخلوة في هذا السفر المهم يعني أن المرأة إذا كانت معنا أناس آخرين أن لا يهتم الناس الآخرون يعني في هذه المرأة وقد تضيع نعم وقد تضع في مأزك هي لا تريده فالمهم أن أوامر الشرع كلها في محلها ويجب علينا يعني جميعا صفارا وكفارا وقورا وائذا حكام ومحكومين ان نحرص على تنفيذ الاوامر الشرعيه نعم لا يشترط شيخ فضله هنا تاع تاع يا ودي تاع ويخترط في الناذب عن غيره في الحج, في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لحبيث بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيت عن شبرقة شبرمة شبرمة شبرمة قال حجشت عن نفسه قال لا قال حج عن... قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة إسناده جيد وصححه البيهقي نعم ما مولهم بيه نعم ويعطى النائب من المال ما يكفيه ما يكفي ما يكفي ما يكفي, ما يكفي, ما يكفي تك... تكاليف تكاليف السفر ذهابا وايابا ولا تجوز الاجاره الاجاره على الحج ولا ان يتخذ ولا ان يتخذ ذريه ذريعه ذريعه للكسب لكسب المال ويلا ان يكون مقصود نائت نفع نفع, أخير نفع اخيه المسلم نفع اخيه المسلم وان يحج وان يحب وان, يحج وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حج كيكون حجه حجه ان حجه الا لله لا, لا, لا, لا لأجل فإن حج لقصد وان حج لقصد المال فحجه غير, فحجه غير صحيح وحجه غير صحيح فحجه غير صحيح المهم ان اخذ الاجر مقابلا هذا هل هو يعني أجر أو نذكر قلنا أنه أجر فإنه يعني يرى بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يطلق عليه أجر لأن الأعمال الشرعية التي أمر الله بها لا ينبغي أن يؤخذ عليها أجر ولكن قالوا أن يمضي أن يقال نفك نفكت النائب هذا يعطى نفكته ذعابا وإيابا ونفكت أهله إلى أن يعود إليهم تقدى اللوابه النفكة إذا كنا هذا ولو انه يعني حج ورجع وبقي معه شيء من المال يجب عليه ان يعطي صاحب النسك هذا الذي ولي من يحج عنه اذا ان يعفو عنه ويقول يعني الواجب هو لك اما اذا قلنا اجر يعني معناها انه يجوز والحقيقه انه القول بانه يعتبر نرك هذا هو الاولى لان الاجر على اداء الواجب يعني فيه نذر نعم شيء لا ما هذا فقد استدركنا ديطرو بموضوعه المطالبه بزياده يعني هذا نذقه فهذا ينظر ان كان الصرف هذا اوجبه حالا يعني فرضت عليه ولم تكن مقصوده تذي هذه الحاله يعني فيما يظهر ان له المطالبه سيون الفوته نعم. اذا لم يعيد الشيخ الباقي في هذه الحالة انه يريده الذي ينبغي انه يريده اقول في هذه الحالة ينبغ فان كان مثلا حصل غلع مفاجئ واوجد انه غلما اكثر مما اعطي فربما يقال ان له المطالبة يزعي أما بدون ذلك والحالة ليس فيها تغير ففي هذه الحالة يعني ربما يقال بأنه لأنه لعله كمحبه و... وأن بقى أكثر من اللاجب فيحصل الخلاف بين المعطي والاخذ نعم اذا سكت يا شيخ عندها فكر سكتك محمد اخر الاله ما يغرم دم لا هذا اذا كان جا له من حجه لكم على كل نعم نعم باب في شروط وجوب الحج على المرأة و احكام النيابة نعم الحج يجب على المسلم ذكرا كان ام انثى لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة, زيادة عما, سبق عما سبق من الشروط وجود محرم الذي يحاضر معها لأدل من لأدل... لأدائه لأنه لا يجوز لها السفر بحج ولا لغيره بدون محرم بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل ولا يدخل عليها رجل